الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيم التي قصها علينا الله عز وجل في كتابه قصة موسى مع السامري قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى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 فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساسة وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكثة الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم نسفة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرة كان الله تعالى قد وعد موسى عليه السلام أن يأتيه لينزل عليه التوراه وعده ثلاثين ليلة فأتمها بعشر فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا إلى ربه وحرصا على موعوده ولذلك استعجل موسى قومه وسبقهم لأنه يريد لقاء هذا اللقاء الموعود مع الرب عز وجل وأي لقاء أحب إلى النبي من هذا اللقاء فالله تعالى قال لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى لماذا قدمت قبلهم وسبقتهم لماذا لم تصبر وتأتي أنت معهم قالهم هم اولئك على اثري قريبا مني سيكون بعد قليل والذي عجلني اليك يا رب طلب قربك والمسارعه في رضاك والشوق اليك وعجلت اليك ربي ترضى فقال الله تعالى له فانا قد فتنا قومك من بعدك اي بعبادتهم للعجل وابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا حتى وصلت اليهم المحنه بمجرد ما غادرتهم يا موسى تسلط عليهم شيطان من شياطين الانس فاغواهم من هو واظلهم السامري الطبيعة الاسرائيليه طبيعه بني اسرائيل وقد عاشت في الذل الطويل والاستعباد في ظل الفرعونيه الوثنيه كان لا بد ان يكون لها اثر على شخصياتهم ونفوسهم لقد أفسد طبيعة القوم ذلك الاستعباد وأضعف استعدادهم لتحمل التكاليف ذلك العيش في ظل الفرعونية الوثنية ولذلك لم يصبروا على التوحيد لم يفو بالعهد لموسى لم يفوتوا على الحق كان في كيانهم من نفسه واستعداد للعوجة إلى الوثنية والتقليد، فما يكاد موسى يتركهم في رعاية قارون، ويبتعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم وتنهار أمام أول اختبار إذا هذا يدل على أن عقيدة القوم هشة هذه العقيدة التي تنهار لأول اختبار تتعرض لمحن بعجل لا يسمع ولا يضر ولا يتكلم ولا ينفع ما هذه, ما هذه النفوس أي عقيده هذه التي تملأ نفوسهم التي تنهار أمام أول اختبار وهم الذين قالوا لموسى أول ما عبروا النهر أول ما عبروا الآن يعني الله نجاهم من فرعون وقومه والجنود يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آله سبحان الله ولما راح غاب الان موسى غاب المربي قليلا عبد العجل عبد العجل وكانت اختبارات الله وابتلاءاته متواليه على بني اسرائيل متكررة لإعادة بنائهم وتأهيلهم من الذي أخبر موسى بأن قومه قد ضلوا الله عز وجل ماذا فعل هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا جسد يا جسد معناه أنه لا حياة فيه ولا روح فيه لكن ما كادوا يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من الذل والهوان والعذاب والاستحياء والقتل الذي كانوا يمارسه فرعون عليهم وعلى أولادهم ونسائهم فقال الضلال منهم هذا إلهكم وإله موسى إذا تجروا أيضا هذا العجل هذا هو إله موسى لكن موسى نسي وضل وما عرف أن يأتي إلى الموعد مع الاله الحقيقي مع العجل فذهب إلى مكان آخر تفرق بني إسرائيل فرقا فقال الفرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال هذا ربكم ولكن موسى أظل الطريق فقال الفرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع علينا موسى فإن كان هذا ربنا لم نكن ضيعنا قال نحن نبقى الآن نعبد هذا احتياطا يمكن هذا هو الإله يعني إذا رجع موسى وطلع هو الإله يكون هنا تركنا عبادته مشكلة اذا نعبده إلى هذا المستوى من الجهل وصل هؤلاء القوم لدرجة أن عندهم احتمال على الأقل عندهم احتمال أن هذا هو الإله لكن موسى هو أخطأ وضلوة أو ربما يكون هذا هو الإله هذه فرقة وقال الفرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا هذا إذن فرقة قالوا هذا إلهنا حقا وهذا كلام السامي صحيح وفرقة قالوا لا يمكن أن يكون هذا إلهنا هؤلاء الموحدين قله مستضعفه بقيت مع هارون وفرقة قالوا يمكن يكون هو إلهنا فنعبده احتياطا إذا جاء موسى قال هو إلهنا يكون احنا عبدنا وإذا قال ليس بإلهنا نشوف من هو الهنا الجديد وهذه الطبيعة اليهودية العجيبة الموجودة في هؤلاء طبعاً هم انقسموا فرق في هذا الموقف إلى الآن يوجد في اليهود فرقة عباد العجل ومن آياتهم أن الواحد منهم يعلق سلسلة فيها عجل في يهود إلى الآن الموجودين في العالم يعلقون تمثال صغير عجل في رقابه سلسلة فيه. موجودين إلى الان هذه طائفه عباد العجل موجودين من اليهود اخترقت اليهود على أداء وسبعين ثرقة هذه واحدة من الفرق السامرية عباد العجل إنها طبيعة إسرائيل التي بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي على الطريق ما تكاد ترتفع قليلا إلا وتهوي من جديد يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد انحرفت بسرعة بسرعة صاغه السامري كان عندهم ذهب أخذوه من المتض تيلة إلا نساءهم استعاروه نساء بني إسرائيل استعاروه من نساء المتض ولما أهلك الله فرعون من معه بقي الذهب عند هؤلاء فأخذه السامري جعله في حفرة فصاغ منه عجلا له خوار اخذه فصاغ منه عجلا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسيه موسى فافتتن به بنو اسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا طبعا عجل من ذهب معبود بني اسرائيل على مر التاريخ في الذهب ولا يزال كذلك فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا موسى رجع معه الخضر سارع بالعودة وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعباد والوثنية ومن عليهم بالرزق الميسر والرعاية الرحيمة عاد غضبان اسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه عاد موسى في أشد الغضب عليه الانفعال وحق له أن يغضب بعد هذه الرحلة من المعاناة مع هؤلاء القوم الفسقة هؤلاء القوم الكفرة هؤلاء القوم العتاء المعاندين الزائغين المحتالين تركتكم على البيضاء تركتكم على الهدى ما غف عنكم قليلا إلا ورجعتم من الشرك والكفر رجع موسى ممتلئا غيظا وغما من قومه رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا الاسف أشد الغضب حزينا على ما اليه إليه حال قومه وأقبل عليهم فعنفهم نفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم القبيح ويقول لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإنزال الثورة أفطان عليكم العهد يعني المدة فطاولتم غيبتي وهي قصيرة فان عليكم العهد ابتعت عنكم قليلا فعبدتم غير الله وأخي هارون النبي موجود بينكم والعلم قائم والحق واضح أبلد والعذر غير مقبول أم ماذا يعني أم ما هو الاحتمال آخر أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نحن نأخذ من هذه القصة بطبيعة الحال أن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم أكثر وقت ممكن وأن غياب المربي مشكلات وكل وكلما طالت غيبة المربي كل ما كان القوم عرضة للانحرافات والاختلافات والتفرق والإنكاس ولذلك لو واحد يربي أولاده يربي مثلا طلابا يربي اخوانا فإن عليه أن يلازمهم قدر المستطاع ولا يطيل الغيبة عليهم لأن إطالة الغيبة على من يتربى عنده يسبب مشكلات في هؤلاء فينبغي أن يلازمهم قدر الممكن أكبر وقت ممكن ولو غاب لا يطيل الغيبة إن إطالة الغيبة تعيدهم وتنشئ فيهم مشكلات فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون لم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا لا أنتم ما احترمتموني وأنا غائب ولا احترمتم أخي هارون النبي الذي هو فيكم أخلفتم موعدي نقضتم عهدي الذي اخذته عليكم قبل أن أغيب لقد وصيتكم لكن ما نفعت الوصيه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا انظر إلى العذر القبيح ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني كانهم يقولون ما خالفناك ما خالفناك ونحن نقدر أن لا نخالفك في شيء خارج عن إرادتنا غصب عنا عبدنا العجل شوف الكذب يعني هذا عذر أكبر من ذنب ما أخلفنا موعدك بملكنا شيء خارج عن إرادتنا لم نفعل هذا عن تعمد والكذب في الاعتذار يزيد شناعة الجريمة يعني الواحد أحسن يعترف ويقول ما عندي عذر ولا أن يكذب. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم كان عندنا ذهب للقب واحترنا ماذا نفعل فيه وتورعنا عن أوزار يعني هذه أمانات أخذناها من القب قوم فرعون والآن جئنا بها معنا ما ندري ماذا نفعل به فقذفناها فعلناها في حفرة وجمعناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى بنسي يعني تورعنا عن زينة الكبر فألقيناها في هذه الحفرة فجاء السامري وأخذ وصنع منها العجل سبحان الله تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير كما جاء في الحديث الصحيح عبد الله بن عمر أن سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلى فيه أم لا بعوض دم بعوضة في الثوب هل يصبح الثوب نجسا يجوز الصلاة فيه أم لا أو المحرم هل يقتل البعوضة أو لا يقتل البعوضة هل قتل البعوض من محظورات المحرام فقال لهم عبد الله بن عمر أو قال لمن حوله انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوض قاتلوا حفيظ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقولون دم البعوض عشتوا ينجسه ودم الحسين أين ذهب فهذا مثال الذي يتورع عن الأمر الحقير ويقع في الأمر الكبير العظيم فقذفناها وتخلصنا منها هذه الفلي لأنها حرام فاخذها السامري تحرج من تملك فلي آل فرعون مع أنهم أهل حرب يعني أصلا الفراعنه فرعون ومن معه أموالهم بالنسبة لبني إسرائيل يعني الاصل أنها أموال الحربيين حلال. للمحاربين تورعوا عنه وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ثم لم يتحرجوا بجهلهم وقلة عقلهم من عبادة العجم مع الواحد الصمد كان هارون قد أمر بجمع هذا الذهب في حفرة وأنه يجعل في مكان واحد حتى يأتي موسى ويفتي فيه يعني سألوا هارون ماذا نفعل بالذهب الذي اخذناه من القبر ما عنده الجواب. قال اسمعوا في حفرة حتى يأتي موسى يفتي فيه. فجاء السامري ولعب هذه اللعبة وهارون نصحهم ما قصر ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري فاتبعوني اتركوا اولئك القوم الذين فتنوا به قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى <تصفيق> ان اتخاذهم العجل ليس معذورين فيه ابدا ولو كان حصلت لهم الشبه فان هارون قد بينها لهم ونهاهم عن ذلك واخبرهم انها فتنه وان ربهم الرحمن وليس العجل قال وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري لكن لا فائده قيل انه قد جعل له السامري فتح عند أسته وفتح في فمه فإذا جعله في اتجاه معين دخلت في الريح وخرجت فاصدرت صوتا له خوار يشبه الخوار وهذا اللعب في الفتحات اللي داخل التماثيل ممكن والهواء يدخل يخرج يخرج صوتا وهذا محترف في صناعة التماثيل عذلا جسدا له خوار يخرج منه مثل الخوار وفتنوا به فما اصغر عقولهم تدل تلك العقول ثم قالوا ماذا موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم أخلفنا هذه أربعون قد مضت وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يتطلبه ويتبعه قال موسى إلى الآن يبحث يبحث عن ربه حاول هارون فيهم لكن شخصية هارون ليست كشخصية موسى عليه السلام لم يكن استطاعت هارون أن يغير باليد لو كان يستطيع أن يغير باليد ويتلف هذا لفعل لكن اصلا ما أطعوه لن نبرح عانده لن نبرح علي عاشفين حتى يرجع إلينا موسى هنا نأكل فائده أن التغيير باليد لا يتأثى لكل أحد فبعض الناس يستطيع أن يغير بيده وبعض الناس لا يستطيع أن يغير بيده مع أنه نفس منكر فهناك مسؤولية أكبر على من يستطيع أن يغير بيده موسى لما رجع غير المنكر تغييرا شديدا يعني تغييرا تامما كما سنعرف لكن هارون لم يستطع ان يقوم بهذا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم فائده أخرى في قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى أن التعلق بالشخص على حساب التعلق بالمنهج غلط يعني بعض الناس لا يتبعون الحق إلا إذا وجد فلان مثل واحد مثلا ابن ما يصلي إلا أبوه موجود إذا ابوه ما هو موجود ما صلى إذن هذا لا يتبع ليس متعلقا بالدين بالعبادة بالله متعلق بشخص إذا زال الشخص ترجع إلى الحرام في <تصفيق> ناس من هذا النوع وهذه التربية ويتعلق بالأشخاص لا بالمنهج والدين تربية قاصرة بل فيه خلل وعيب فيها لأن هذا الشخص قد يموت قد, يذا... قد يسافر قد يغيب قد ينشغل فالذين فالمتعلق... تعلقوا به ما مصيرهم وذلك ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وطلابنا أن لا يتعلق بفلان فلان هذا قد يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فائمات او قتل انقلبتم على اعقابكم حتى الرسول عليه الصلاه والسلام ليس شخصه عليه مدار التمسك بالدين واذا اختفى اختفى شخصه او زال رجع الناس الى الكفر <تصفيق> ينبغي ان نكرر عليهم دائما يا ايها الناس لا تتعلقوا بفلان ولا بالشيخ فلان ولا بالعالم فلان ولا بالامام فلان ولا لأن هذا يذهب ثم... ثم ماذا يكون الحال تعلقوا بالله تعلقوا بالإسلام تعلقوا بالشريعة هذه أشياء موجودة مستمرة راح فلان جاء فلان الشرع هو هو الدين هو هو إذا أيها الأخوة ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة انتباها شديدا <تصفيق> لم يملك هارون ردا ولم يستطع أن يتحكم في هذه الجماهير الضالة المتدافع على العجل معبود ثني إسرائيل الأصيل وموسى عليه السلام لام هارون لام هارون وحاول أن يرى هو مقصر أم لا قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ما منعك من الانكار ما منعك من التغيير ما منعك من أن تقوم إلى هذا العجل وتغير المنكر هذا ألا تتبعني أفعطيت أمري أنا وكلتك عليهم عطيت أمري طلبت منك أن تتعاهدهم أثناء غيابي وأن تقودهم وتشرف عليهم أفعطيت أمري ما هو أمر موسى أنه قال هارون قبل أن يغادر أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وهذه فيها فائدة الواحد إذا وكل شخص على ناس قبل أن يمشي يوصي هذا الوكيل بوصايا هنا قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ف لما رجع موسى يريد أن يحاسب أخاه هارون كيف, كيف الخلل هذا صار وإنت موجود يا هارون عليه السلام ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه أخذ برأس أخيه ولحيته من الغضب يجره إليه وموسى كان شخصا فيه قوة شدة عليه السلام ويغار وعنده غيرة شديدة وإذا رأى المنكر انفعل وغضب فجعل يؤنب أخاه على تركهم يعبدون العجل ولماذا لم يغير الأمر وكان مع موسى الألواح التي أتاه الله إياه فيها التورات من الغضب من الغضب لما رأى موسى المنكر بعينيه من الغضب ألقى الألواح واخذ براس اخيه جروا إليه رجعوا للشرك يعني ما حصل انحراف فيهم أخلاقي مثلا انحراف في الأخلاق انحراف في الاداب انحراف في الانحراف أصلي في العقيدة ولذلك حق لموسى أن يغضب أن يغضب واحد كل هذا الجهد ثم النهاية أن الذين فعلوا من أجلهم كل هذا يرجعون تحت الصدر إلى الشرك يعبدون صنما تمثالا عجلا ولذلك ما استطاع موسى ان يملك نفسه القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه لكن هارون خاطبه قال يا ابن امه مع انه من ابيه ليش؟, ليش ما قال يا اخي استعطاف فيها استعطاف يا ابن امه يعني يذكره بأمه لأن الأم تعطف فيها رقه وفيها حنان فما قال يا أخي قال يا ابن امه والأم معروفة للعلاقة فذكروا بالعلاقة التي بينهما بالأم علاقة امرأة تعطف شخص يعطف يحن على ولذلك اراد هارون بالضرب على هذا الوتر أن يلمس شيئا في نفس موسى يهدئ موسى ويمتص غضبه ويجعله ينتقل من الشدة إلى الرقة والعطف يبنى <تصفيق> أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وهذا دل على أن لحية هارون كثيفة استطاع أن يمسك بها موسى ولو كانت لحية كان ما استطاع موسى أن يمسكها قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ترقّص له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ أي في الحنوي والعظم. وهكذا لمس هارون مشاعر حساسة في نفس موسى عليه السلام وجاءه من ناحية الرحم ومن ناحية الأم وأخبره أن القضية على حسب القدرة والاستطاعه وأنه ما استطاع. إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني. يعني انه فعل فعل لدرجه انهم كادوا ان يقتلوه فاذا في اسباب <تصفيق> <تصفيق> لماذا يا هارون ما قمت عليهم قال إن القوم يبنوا أمة قال ابن امه ان القوم استضعفوني ما انا لست مثلك في قوه الشخصيه ما, ما, ما لا يسمعوا لي و يتابعوني ويطيعوا امري كما يطيعون أمرك ويتبعوك ويخضعون لك إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ثانيا أنا وصلت إلى قضية ممكن القتل فلا تشمت بي الاعداء الآن يروني أنا ممسوك وأنت تجرني هذه الشماء يشمتون بي أعداء يشمتون بي فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تحشرني معهم أنا بريء. أنا حاولت لكن ما استطعت في سبب آخر قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فهارون يسكن من غضب موسى ويكشف له طبيعة الموقف وأنه لم يقصر في النص ومحاولة هدايه هؤلاء وأنه وصلت القضيه إلى درجه القتل وأنك أمرتني أن أخلفك ولو اني تركتهم وتبعتك ربما تلومني تقول كيف تركتهم وأنت أن أمرتك أن تلزمهم وتجعلهم متفرقين وتمشي كيف تركتم من غير راع ولا خليفة لو أنا أحبتك وتركت القوم هذا يشكتهم ويفرقهم فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لهذا الجذب وهذه القوة قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رجع موسى إلى الدعاء بالرحمة والتوسل إلى الله بالرحمة وأن يدخله واخاه في رحمته ويغفر له ولهارون ثم انتفت موسى لعلاج أصل القضية السامري لماذا لم يمسك بتلابيب السامري اولا لأن المسؤولية الأولى الآن في قضية الله عن... لا قومه ولا أخاه ثم رجع للسامري ثم رجع للسامري رجع إلى صاحب الفتنة وأساس البلاء وإنما بدأ بقومه أولا لأنهم هم المسؤولون أن لا يتبعوا كل نعب وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين الشر وهو قائدهم أما السامري فذنبه يجيء الآن لأنه لم يفتنهم بالقوة ولم يضربهم على عبادة الصنم إنما أغواه زياً له إذن يبدأ بهم هم هم الذين هم الذين رضوا بهذه الخديعة واتبعوا عليها كانوا يملكون أن يثبتوا على الهدى مع نبيهم هارون فاتبع عليهم أولاً ورجع عليهم وعلى راعيهم ثم على صاحب الفتنه والغوايه اخيرا قال فما خطبك يا سامري تحقيق تعال ما شأنك حيث فعلت ما فعلت قال بصرت بما لم يبصروا به قيل إنه إن السامري رأى جبريل على فرس وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده والسامري كعمى بني إسرائيل لما عبروا فالسامري ومتأثر بقضية السحر عبادة الأوثان قبض قضة من أثر حافر الرسول وأبقاها عنده ولما صنع العجل نبذها عليه وكذلك سولت لنفسي أن أقبضها وأنبذها فكان ما كان من هذا العجل وهذا الذي فعلته قال له موسى عليه السلام فاذهر ابتعد عني واستأخر مني فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا هذه عقوبة شديدة من الله للثامري أنه لا يمسك أحد ولا تمس أحدا من أراد أن يقترب منك ستقول له لا تمسني لا تقترب مني فيصبح السامري في هذه الحالة منبوذا لا يمس أحدا ولا يمس أحد اذهب فإن لك في الحياة إلى المن أن تقول لا مساح لا مصافحه ولا زوجة ولا ما يقترب منه أحد ولا أحد ولا هو يقترب من أحد لا يستطيع لا يستطيع <تصفيق> مثل لو قلنا واحد مس شيء كهرباء عاليه جدا لا يستطيعها لا يستطيع أن يمس شيئا هذا في الدنيا وإن لك موعدا لن تخلفه في الآخرة ستجاز على عملك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا من باب الخزي للسامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا انظر إلى طريقه تغيير المنكر عند موسى عليه السلام انظر إلى القضاء على المنكر نهائيا سنأخذ هذا العجل وبالمبارد أليس هو من, من معدن؟ سنبرده بالمبارد سنبرده بالمبارد ونحوله إلى ذرات وسنأخذ هذه الذرات بعد الضرد والحق هذا ونأتي إلى البحر في يوم عاصف وننثره ولا لنحرقنه تحريق وبالمبارد ثم لننسفنه في اليم نفسه هذا خلاص كيف يجمع الان تغيير كامل كل جدري قضاء تام على المنكر وبهذا يصاب بالخزي ويصاب بني إسرائيل ما يكون في نفسهم إطلاق ان هذا إله الذي يحل به هذا كل هذا البرد والتحريق والنفس ثم يكون إله خاص يقضى على هذا في نفوسهم ويزول من حبه حبه من قلوبهم كما زال شخصه زال حبه يزول حبه والتعلق به كان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل لكن كان معهم لما طلعوا خرجوا جاوز البحر معهم وهكذا فعل هذه الفتنة بناء على تاثره بمذهبه الأول وهذا يبين خطورة أن يكون في الجماعة أو المجموعة من الناس أو الأصحاب أن يكون فيهم واحد عنده خلفيات ملوثة واحد عنده خلفيات ملوثة لو واحد عنده خلفيات ملوثة ممكن يعدي الجماعة الآن هذه بنو إسرائيل خرج معهم واحد سامي هذا من طائفة يعبدون البقر لكن انظر ماذا فعل بالقوم وهو واحد فمن الخطورة جدا أن يكون في ال... مع الناس أو المجموعة من الناس واحد صاحب خلفيات شركية كفرية، مذهب باطل مذهب ضال ممكن يلوث المجموعة كلها ممكن يلوث المجموعة كلها أنت ترى الآن لو جبت واحد مثلا عنده انحرافات صوفية أو شركية أو يخالف ناس بعد فترة تجدهم كلهم صاروا في الموالد وفي قصيده البردة والشرك وتعظيم رفع المشايخ فوق منزلتهم وتعظيم الخلق ودخلنا وقضي... وص... في تعظيم الاولياء من دون الله وإذا بهم صاروا شيئا اخر واحد ملوث يلوث كل المجموعه فلا بد من الانتباه التفاحه الفاسده تجعل الكرتون كله معفن فلما تبين لبني إسرائيل بطلان هذا أخبرهم من هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فهو لا معبود بحق إلا هو يحب ويرجى ويخاف ويدعى سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى في سوره الاعراف ان القوم ندموا على ذلك وتابوا من عباده العجل وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكنن من القوم الخاسرين لنكونن من الخاسرين وهذه يعني استعداد استعجاد للاصلاح لكن كان كان المقابل من الله شديد عليه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بابتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يعني التوبة إذا كنتم صادقين الآن توبة بالقتل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال ابن كثير رحمه الله لم يقبل الله ثوبة عامدين العجل إلا بالقتل والله عز وجل ساق إليهم غمام سحابة أظلمت الدنيا عليهم وكل واحد رفع السيف يخرج من بيته بالسيف كلهم يخرجون إلى الطرقات كل واحد رافع السيف يقتل أي واحد يواجهه فيقال إنه قتل منهم سبعين ألفا وهنا تبين رحمة الله بهذه الأمة أن جعل التوبة فيهم ولو كان واحد وكفر كفر ليست القتل إذا تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه فالحمد لله على هذه نعمة والحمد لله أنه اجعلنا في هذه أمة هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وهلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره فكل مفتر على الله كاذب على شرعه سيناله نصيب من غضب الله فإذا هذه الايه إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم مذله في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين كل صاحب بدعه مسجل هذه عليه الى يوم القيامه لقد كانت تلك القصه من القصص التي قصها الله علينا فيها الخبر العظيم وفيها الفوائد الكثيرة لمن من تأملها وأن الخبر ليس كالمعاينة يعني الله أخبر موسى قبل أن يأتي ان أنهم إنه فتنوا لكن ما ألقى الألواح لما رجعوا رأى بعينه الشيء ألقى الألواح وأخذ برأسي يجره إليه الخبر لا كالمعاينه كما جاء في الحديث الصحيح يعني أنت ممكن يقال لك مثلا في جريمه بشعه حصلت كذا كذا كذا وصف والمخبر صدق وصادق لكن ما تكون مشاعرك في سماع الخبر مثل ما تذهب وتشوف بعينك تكون مشاعرك طيب انفعالك طيب ليس الخبر كالمعاينه والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد يقول السؤال بلغ النصاب الذهب وحال عليه الحلم امراه غير حامل كيف تخرج زكاته هل تبيع بعضه ويخرج زوجها, ويخرج زوجها عن الباقي لا بس تبيع منه لترج الزكاة أو زوجها يخرج بالنيربع عنها وهي المكلفة بإخر بالإخراج أصلاً يعني فقناعة الزوج الفقهية لا تؤثر هنا في الموضوع لأن هي صاحبة الذهب لم تخرج زكاه ذهب أخذا برأي بعض العلماء في السابق إذا ليس عليها فيما مضى شيء لأن الخلاف في قضية الذهب قوي ولأن من قلد عالما يظن هكذا يعني يظن أنه هذا قوله هو الأرجح فإنه معذور إذا كان هو يعتقد أن هذا هو الأعلم خاص إذا تبين له بعد ذلك أن الرأي الآخر أقوى فهو معذور بما تقدم هو ما تابع العالم لأن فتوى أسهل وارخص لا بいや لانه يعني ظن أن هذا هو الأرجح وأن فلان هذا فتواه هي مقدمة هو أعلم مثلا ثم لو تبين بعد ذلك غير هذا يعمل بالقول الجديد من وقت ما علم من وقت ما علم يقول من وافق تأمين تأمين الملك وفر له هل من ذنب على من أطال صوته بالتأمين لموافقة قول طيب من وافق تأمين وتأمين الملائكة لا يعني ذلك أنك يعني لو طول تأمين يعني دقيقة كاملة لأجل أنك ستصيب لأن الموافقة في بداية التأمين وفي نهاية التأمين في بداية الأمر في بداية التأمين لو طول لا يفترض أن تصيبها. أن تصيب دلائة التأمين ممكن تصيب جزءا منه <تصفيق> ولذلك قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة وافق تأمينه تأمين الملائكة ومتى تؤمن الملائكة إذا قال الإمام أمين قالت الملائكة أمين ولي وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له من تقدم بهذا يدل على أن الله كريم ممكن يعطي على العمل اليسير الأجر العظيم من فاتته صلاة القيام بعد منتصف الليل يصليها في الصباح <تصفيق> مثنى مثنى بدون ودر من أوجه السكان مؤلفة قلوبهم هل نعطي أحد النصارى رجاء إسلامه لا يعطى أي كافر من مؤلف قلوبهم الناس الكفار الذين لو أعطوا اسلموا وأسلم باسلامهم خلق كرؤساء القبائل والعشائر والكبراء ناس لهم منزل بين الكفار مو أي كافر يعطى يعطى أصحاب منزل بين الكفار شخص توفاه الله في بلد يعمل بها غير بلده هل أفضل شحنه إلى بلده يعني نقله لكن الأفضل أن لا ينقل الأفضل أن يدفن في المكان الذي مات فيه ولو أوصى هذه هي السنة يدفن في المكان الذي مات فيه احواض البناء الوضوء الآن داخل دورات المياه متى ماذا يقول الإنسان خرج من خلع حيث أن الآن يعني دورات المياه لها أبواب مستقلة إذا كانت أماكن الوضوء منعزله عن أماكن المراحيض يعني جهة غير جهة هذه إذا يمكن الإنسان أن يبسم في أول الوضوء أو أن يسمي في أول الوضوء. غروج المدد في الصيام قال بعض العلماء أنه يغفر الصيام والجمهور على أنه لا يغفر الصيام لكن يأثم الإنسان إذا تعمد ذلك الإتيام بما يخرجه فعليه التوبة امرأة اغتسل في الليلة اليوم السادس وأحيانا في اليوم السادس وإذا رأت الجفاف في ملاهة اليوم الخامس صامت اغتسلت بعد الشروق وفي المزاء نزلت كدرة أو صفرة إذا كانت تعرف طهرا بالجفاف وليس بالقصة البيضاء فإنها إذا جفت تماما اغتسلت وصلت وصامت ونزول الكدرة والصفرة بعد ذلك لا يضر ما دام الطهر قد حصل وعرف ووقع فإنه لا يضر بعد ذلك وجود كدرة أو صفرة نرجو التنبيه بعض المسلمات في الوقوع في أعراض بعض حيث أن امرأة قذفت نساء أهل بلد بأكملها طيب هذه مصيبه طبعا إذا كان قذف واحد ثمانين جملة كيف لو قذفت ملايين النساء فلو جاءت وقالت نساء البلد الفلاني كلهن زانيه كم إذن عليها كم إذا كان الواحد القذف امرأة واحدة ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا اولئك عند الله هم الكاذبون كيف لو قذف نساء البلد كلها شاء طضية خطيرة جدا جدا أصلا كيف تصل تصل إليهن لطلب المسامحة أصلا هذه كارثة <تصفيق> هل يجوز الحجز مع حملة حج معلوم ان سوف تكون خيامه مزدرفة من البدايه اذا الانسان الإنسان لم يستطع أن يوفر نفقه الحج ليبيته في منا فهو معذور فهو معذور يعني أهد أن مثلا ايجار الخيمه بمنا لا يطيقه لا يطيقه ولا يكلف الله نفسا لوسا إذا إذا لم يستطع القيام بالواجب يسقط عنه. اشترى أخي سيارتين بالتقسيط يبيع نقدا فاتفقت معه مسدد قيمة إحداها وأخذ قيمة النقدية. إذا كان يريد إن يبيع بالتقسيط واشتريت فهل اشتريت منه أم لا؟ فلو اشتريت منه أنت تسديد القيمة بحسب ما تتفقان عليه المهم أن القيمة تثبت تعين عند العقد أما إذا قلت فإنه يبيعها بالتقسيط وأنت تعطيه نقدا ويحول الشخص الذي باعه عليك ليسدد لك أنت بزيادة فهذا شراء الدين بأقل منه فيكون فيه ربا فضل وربا نسيئة ربا فضل ان في زيادة وربا نسيئة لأنك تعطيه مبلغ الآن وتعظر ذاك فيما بعد وبيع المال بالمال لا يجوز متفاضلا لا يجوز حامل في الشارع التاسع نزلت عليها الكدرة قبل الفجر ثم في اليوم التالي قبل الفجر وبعد العصر نزلت كدرة أيضا ثم انقطعت لا يتأثر صيامها إن شاء الله ويرى كثير من أهل العلم بأن الحامل لا تحيط أصلا وما ينزل عليها ليس بحيط وبناء عليه فلا تضر هذه كدرة وصيامها صحيح إن شاء الله هذا والله عالم صلى الله على نبينا